بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنسى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى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 وما يغني عنه ماله إذا ترد إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى إن علينا للهدا وإن لنا للآخرة والأولى فأذرتكم نار تنضّع لا يصلها إلا الأشقا